وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستعبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا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 من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله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 وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي الله شك فاطر والسماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان من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 لا بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضعفاء للذين أُولَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لكم تبعا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَقَالَ الضعفاء للذين فاستكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم عَنَّا مِنْ من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم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 وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فعيتهم فِيهَا سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتست من فوق الأرض ما لها من قرار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 وَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْذَاذًا لِيُضِلْ عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أَنْ يَأْتِيَ يوم لا بيع فيه ولا خلاد. الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ وأنزل من السماء مَاءً فَأَخْرَجَ به رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين wasqar l-kum al-lail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 en wat is dat? Dat is een beetje ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات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 انما يؤخرهم ليوم تشقص فيه الابصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافقدتهم هوى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فيقول الذين ظلموا ربنا أشرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وَعْدِهِ رسله إن الله عزيز ذنبه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرد لله الوعد القهام وتر المجرمين يوم مقرنين في الأصفاد ثراً.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 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واعد وليذكر أولو الألباب